وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ سَنَتَحَتَّى عَفَا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّبَأُ نَضَّرَاؤُ وَالسَّرَاؤُ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً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 suna لِنَا ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من أن Këthelik yotbërë allëhu alë qlubë alë qafirin Wëma wëgëdënë lëëkëtërëhim min ahtë, wëin wëgëdënë وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَد جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ Bënëtë min rëbëkim fë ërsel ma'i bëni ësraëil Qalë ën kënta jitë b'áyëtë fë ëtë bëha fëtë bëha ën kënta min alçadikin Falqa asahu fa ida hiya thaban mubin wa naz سيل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أَقْطَعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ انا افرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملاء من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وانهتك قال سنقتل ابنا حِيني سَاءَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا والعاقبه للمتقين قالوا اوزينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فيوم فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا هَذَا طَعَامٌ مَّعْرُوفٌ تَيَطَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا رَأَيْنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٌ آيَاتٌ مُّفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا جريمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرجز لنؤمنا لك ولنرسلنا معك بني اسرائيل وشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبون بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّ këlimët rëbëkë l'husnë ala bëni israëil bëma sëbërë wadëmërna ma kanë yësënë fërëon wëqomë wëma kënë yë arişë në wajawëzna bëbëni سُرَاءَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ بِكُمْ عَظِيم وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِ Nuh lufni fi qawmi wa aslih Wa aslih wala tettebih sabyl al mufsidin Wa lma jaa mousa nimi qatina Wa kallamahu rabuhu qal Qal كان الفس سوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخور موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين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 فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنَّا آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ قَضَى طَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَاءَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَ لنو قالوا قالوا الا ان يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون مما من الخاسرين ولمما رجع موسى ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداد Zene da duen t'espanj интерsej on, Sue sa jy pues gen til dj 다른 reg жизни Svetten da duen t'espanj teachers 38% at duen t'espanjner Mot o f whene bur g- framework T'espanjote Pong BRON, سَيَلَالُبُ غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ فِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعًا مَنْ تَبْلَغَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَ سأكتبه للذي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 mbau mm -hmm.